وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد أعنك سوى جرنائي التفسير في الكريم درس لنا نوحنا وقبل الله ونحن آيات شميع طبنا من سورة الحقاف قال الله تبارك وتعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا وَحَامَ اُدَرْدَارَ الْإِنْسَانَ إِنْسَانَكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ وَحَامَ قَادَرْدَارَ إِنْسَانَكَ وَأَمَرْنَاهُ وَحَمَا حملت ورقاد الى امره يدرس على شيء قاد قد دي كرهت كره مشقاه بيعتمد صاحب حاله الطايب ووضحت انسان كويجد وامر شهيوده كرهت كره حاله الطايب بيعتو صاحبها على القاديسه وفيصال الناس كوين ثلاثون شهرًا وصدًا بلات حتى إذا بلغه مركو غيره إنسان كي أشده وعده بيسا بوهو بلغه غيره أربعين سنة وفرطًا سنة قال وخيره إنسان كيوه ناكسل ربي يا ربي ربي قيقيا او زعني او وفاكي هم عشكورينا انكشوقيو نعمتك نعمدادا عمت على تيم حمضها امط على دشير ابونا المعيد وعلا والدي اللي بيد يدوالد كركود انا اودن معيد وانا اعمل ان سائر الىه وافج صالحا عمل وناجسا عمل كاس ترضاه اطرالك هاي في دريتي حررتي اني علقت طبت اليك ان واني علي قد امر المسلمين قوه كان سمى ينتمر هذه اولئك تلك صفات باسئله الذين وقوا نتقبل ان كاقبل المحن حده احسن الله عمل كنبوه نض عن رؤى أحسنًا ما عمل كيمتك كي وقوة ناكبرن عملو عيساميه وهو اللي تجاوز عنك عن سيئات حميالكو أولئك تدك السفات داس الله الذين وقوة ما تقبلوا عنك أقبل إنو عنهم حقوة أحسنًا ما عمل كيمتك كي وقوة عملو عيساميه او لن نتجاوز عن كذا فانه ان سيات حنايلكوده في اصحاب الجنه في جمله اصحاب الجنه جنه اصحاب كده جمله روضه قد سنادين ان كخبار ان عمل كده مكي وانا وعد وعد وعدهم وعدة الله الله, الله وابلن قاده واحده صدق بلن قادرن الذي بلغات كانوا ايها اليه عدونا ان لو في دنيا دحليده وان كان اسلوبك وكسعراوخ يا اي مركي حق الهي لرسو التوحيد حق التوحيدك اخلاصك الهي عملك لو برعترا يضاع هذا الهي وحال لو حجي يا حق وارتق قرانكم الطريقه بس وكس صداق سوره نساء آله رو عبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان إلا مركوا حقه سي أمر يتوحيك لحق والدك كحيتي سورة الإسراء وقد ضاء ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان إلا مركوا حقه سيئين إلا يدى اللوك ليه حق والدك كحيتي سورة اللقمان أنشكر لي ووالديك إلى المصير إلى أمرك حق يس شيخ حق وارثك كحيت ترنو وصيدي وكله درس gain حق الهي واهل الى الله كل يا الداعيس لو توسناضه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام ايدك حيتنا الهي حق والدك يكون و حقص مروه بحق الله كل اجياتا صنه وحي قتوس اذا وينك حقا والدك ما يسوجو وانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الله في رضا الوالدين ربها اللي هنشديس وقو كجرا و... لوالدها اللي كان نقض وانا لو غرا لي غري له وحكسته او الهي او خالك اون الهي دي, دي. لقد شرط بالصالحين وحايا بأعودي يوأردكوكو إليها ودعودي الهاتف قدوم ديارة رعين ودعوديك بشاه حتى إلهيكو مصاري سيباب أعودي حتى يوأردكوكو إليها دم بالسامة حتى ربطائما الرالي كان لقدان وحا ونبي قال يرسول الله عليه وسلم إن مطاعة في المعروف وحا وحلوغوا أدعى مخلوقا وحا ونقعا لبعضها سلحانا خاين كمعها سكرت شئيس كم مضاحة هاماركوكو أمر واجمكو واش اسكام مبعها و كل السماء وين تكون هنا وين ها السماء مربح لوالدك شيخي انا اودك قيار مري وقعك الماضي هذا دو غلا بحبيتك كاس فريده شنا وكاس فريده و اين دروغ هذا النقاط لوالدي كان مقد و حددوا نصيب النقاط انت لوالدك سو غاريت ان تشنكوهي وانا كنطلبوا بحالوير الله جل وي الله عري قف انت والدك سوق جاراً لباديبا اعملتك من سوق جاراً النار قاياً وقف انت اتشاننا في اللقاء سيئة باكارة جديدة هور اصلنا بك هور اصلنا بك الوهو الانسان انسانك وقدر دارنه الهو الى بوالديه لاني سوالده وقدر دارنه إحسان. احسانه احسانه توحب بمعنى الزمن انطلق لتضمينه او فعل كان سمعني سلاله يريد مفهوم بعض اللغه اي يسئن للسو قدر ووصينا وانطر دارنا الانسان انسانك وعمرناه وحنا امر مي بأن ما بان يحصر امره اصم بوالديه الذين سواله اصم فلو بدايه الوالد خاغا اليهي وان اب وحو ينخو و اين افر كو ذا قاله ط واحد اودو ربي غران إحسان ليك هو اين sabab to aad dinka ay soo martay wax soo maray lama arko waalid Ilaa uu quri subhanaa hamalatul insanka waqaadi ummu yajis kurangate هذا والله عتال هديته يا عرورك يا اصلاب علوشي سغا رفنا مشقو يا قلبي علوشي كلها ووضعته ويد تشي يا عرورك كوره ياتكوري صاحب حالته مركب فوشيتما بالموت اسباب تي صدامك صحابته وحويا امور شي فوشي اللي بتظنكم مركب سبحانه وَحَنُّهُ إِنْسَانْكَ عَلَى الْكُقَادِ دِي سَيَوَّ فِي صَالُهُ نَاسْكَ قَيْنْتِي سُو ثلاثون شهراً صدًا بِلَدْوِي صدًا بِلَدْوِي مركا الله يسكت داره إنتي عراشكو سيديه إنتي ناسك كيب قوي ليسو وصدًا بِلَدْوِي آياداً مركا الله وعلي بن عبي طالب وكبيد عثماني من عفاني صحابك لقوة فقه ونواده حيو انك سوءه يه غبار مركنين وقوته يسكوته ينكوله ينكوله ينكوله ينكوله لحب دلوت مركي بماته المهدي بشه المهسو عادي اي مقبان المهسو وحوين سيدع سيقود بالكاران شكي يه تهمه إن علمه هوريين وننكك هوريين لبسه قلي لح براض انه هو قد شعيه ما هنبع اسمع لغوحي لبيراد ايه اه ولذا ساسرات ان لح براض هاته ايه سبب البرد الصابعه سيد قفوين الله قد قد الله كرفان اللي ما هنبع اسمع ليله هذا لح براض ويح كهر قال ليله هذا ان لح براض ايه قد شعره ما عاليه يا صدًّا ما دام إلهي روا صدًّا بلاط إنت عواش أكون شراني الناس كدوينت إلهي سورة البقرة وحيري والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمرضع إلى وحيري سبحانه وتعالى هو ينك المهبلين وإن الله نوتيان وحانا نوتيين يقفك الدور يقفك الدوري أميستو aya sarih wa hilkutul adaydi nuqba wa hayku dhamata laba sana laba sana hadi ilayhi ayatu su'ada afriyal laba tambilod ilay ku dhamata nuqmadu ughayru urka ilay nuqmadu wa susadum bi rad sadan bi rad hadi la sarih nukadu, عاقذ روحا وقال كنسو أروريه حديث ووريه محمد بن اسحاق بن يسار أسانيذ كالدوان الصغرانة اسكاله وحابا حديث سيدا ويري معمر ابن عبد الله الجهني وقال ابننا قمت عياء قبر عير جهيناء قرصة مركز أياء اللح بلاط مركز ملايظة إلماء أبشاء ولبا ويلة أبشاء ويلة أبشاء لحب leey goor waxa uu usta sagal bilood inuu marka maatu markaasuba gabadhii xayaskiisa dadway Uthman iyo Afaanu mu'miniin taamir koodi ahaa uu tago waa u sheeg Uthman gabadhii halka uu soo yeeriro waa u xidheer ka dib Uthman oo uu yeereeyo markii la yiraystaagtay xijaabkeeda iyo xiraftay markii xijaabkeeda xirafta gacar waraasho ziina lugu dacweynayay mooyn ninka koray حُثمى موحي بالمجحة يبدي لك هذا وقال له وذي علمنا بالدالب عن المقلي علم السجر الصعودين وقال محاسمين إذا حُثمى قولي لحبلات أي كوبة الشيحرور وقم ما يسترع وصيدها صنعي كرتوي سيكو دع بارك يسوكير على المواد القرآن كأقول بارك يسوكير واقع بارك يسوكير مواد مغلق الله عليه وحمله وفصال ثلاث ثورة شهر. إلهينا وعايد كوي عاود كلي كوي يري والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين حولين كاملين وعفر لا تضرض مركه لقد جرو سدن بلود فلم نجد بقيه الا 66 لي قلت لك يسأل وقال لك الفارق المرهد اللي بديه. خلاص اللهم استعان إن إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ بِأَشْرَى مُسِيبَهُ وَهُوَ إِمْتَعَسُونَهُ وَهُرْكُتُوا سَيْدَاءَ عَالِمْ كَسْتَ مُجْتَهِدْ كَسْتَ صيده النبي محمد يريد صلى الله عليه وسلم مركو اجتهاده يصيق ويخلق بناصيرك رو النبي محمد أنت عنه يريد صلى الله عليه وس لاكين وحي كل دوين قفكا سيده عثمان وعلالم كاه ما بيقول صلى الله عليه وسلم كوقفكم الى هو ضافي ما داموا الى اجتهاد اهل اليه او راي اجتهادي الى هو ضافي دوران في لكن قف عن اهل وهي مركو اجتهاده او قف الله عليه وسلم القضاة ثلاثه عاد يعني في الشام قضيلك وسطي يا نبي صلى الله عليه وسلم لا نار تيرى مثل لكن كس يا صاحب تني هذه نار تولي ميكروان ميد السبو جاهره دتق كل خل من تشايليز اما حاسب ام حق فنار توليت بارك قالنا ابوكر صلوات الله وسلام عليه مركا انت كل شيء ايض انا وينو برائرغه قرئات دا شيء اذن حويل ان هذا بالحيسون حروركم مركوا آبوا هيا بجريد آبواهم وعاد أهركا عضا يا حرور كاسم السير باتهو بتقنانا بأدين وواجب كنت كبر مقتواتي وكروت لكن حدا هذا الهولين كلاه قرب يوير كاعدة شواكرة مركوا كراي وغيري ايه معبر ابن عبد الله وغيري ننكي يويركي واحد ما اجلبتك لما اجلبتك لما اجلبتك لابدت وكيف مكالساري كرتها لابدت وكيف الله بحبه وكونه الله يسكره مكالساري كرتها فهذا سيما قد يقول لك يا أبي مركازه منك باك وعركي وير ابني ابني والله الله أشرك فيه والله يا أبي الكريم معناه أنا قل دماغي وعقوار ملاكي ومركباب يلدلي وظلمي أي كود عرين تاسلونك دعوية ظلمي سوما إلهي هو إينا ويبتلينك يضر kab tarqa oo la yiraahdo alqurhatul akila a ilaahi ku sallira booda arabka ka soo baxay farrihi dadamanka ka dhaxeen قال تعالى روحي ويرى حتى اذا بلغ الظل مكفيه حلك مرحو حك بلا منيا ارور جديد غاس لا سو مرى لبا وكلمان يدعو هو نغنى يا بارحي حبيك ابو ري باهي اي منكنه والدك لا ابو ري باه ا الدنيا خيره ولينا يتلوخ النقره يا عاصفه فجئه خالك ابو ري كل والدك كل دبتوده كل عاصي شك أهل النار ومقال الله صنع الله عدينك في رئيه إلا وحيه سبحانه حتى إلا بلاك المرأة المرأة المرأة أشده أجيس عقلي سو كامل نقضه فهمدي سو كامل نقضه أولو بلاك المرأة المرأة أربعين سنة أفرطاً سنة قفكو مركاس عقلي سوى كامل وحق للمرأة المرأة انتكار إذا قال يرأل لماذا كنت توابع قال وقوير هذا إنسان كمتك وراءك يا ربي ربي يا ربي اوزعني إي وفقني اوافك وألهمني إبوها نوري وإبوه توسي أنا أشكر عينا كشوق يا نعمتك نعمد هذا اللتي نعمد أن أنت عليك كوركي وعلى والدي الذي بدأ هذا والدي أقول نعم عيدي الهو نعمد نعمة الدين نعمة الدين أنت يا والدين تقول نعم عيدي الهو شوق اوافكي wa ana hamalu ina samayna ilahu wa fajri sarihan amal wa naksan amal kaswa tardahu athalikata waslihli ilahi aruti man kai sufama wa halaga so maraha rut marka sufama inti lohoyo kaso martay abu inti logehe muruga yid u so wa على ليره ده اروف مطبخ شكري ومعكب كلغهره كلغهن تلقف عق كلغه مركب كان بيقول يقدم لكم مرق سوس سوس في كلبرميتو وصح اروف كورييه مالك ان غيروا اوقوب يشوا وما في بلاغ بدون wa qof leeyir markab kaantaagan kaliiga uu ku roornay galaamalah qomaa tamayro waxa timaa markamiin soo baxay lakiin haddiin la yiraahdo ka wa maarintu qaan gaaro wa yahad wa idb wa idb insha allah kuha lay wa musibo wa qof markab haray oo leeyir idid hatta mid ba warartay qof waan il martale aan eree ilaahay wiiye subhanahu wa ta'ala sabar ku sii muwaa naxmu dad weynay bar ka jiraa inay taasiyeena ku wan ilbah dafo raba xiiraan ay u taasiyeen in ma dhibaayay haysta ha ani la yadi moocan ka soo wakhdi moocan haa saw majidi wakhdi moocan haysta laakiin musibo waantiki intaba ay دا مره كان كوكو صط كانوا هل كانوا قفق حدا قف كانوا هل كانوا, كانوا بلله تابني كري مرغه سوتاقه قلم ميدو في اربع رمضان غدم ميد قفسي ميد بلايه سوتاقه ما جوي كرتي وانت حال بقول سلتنا اه قف كاسعه قف ار الكوخ ما قف كاسه وحده وسيبكم الامتحان سو نتشي مره قدك فأنا قبل عماية ساتين مركة وانتحان مركة مركة يسوف يفهم عرورته وقال الله وفهمه وحي لك الصمار اللي عرورته إيها جاك وليه صغيره صغيره واصلح لي أن لو إيها جاك في درية عرورته إذا إني عنك تمت إليك وقص الله فكا سياسة رادة مركزتك وينو طابق دي سعي عليك طابق دي سعي سعي عليك ولذا سياسة رادة حافظك aridu allahu sughan hanunin ilahi mugu hanunileyo qaf kasta o garay afartan sano in toobada usmanaysi ilahi ku so garse afarta mudaw walugu kadi mudaw walugu suwa ilahi wayna hidar dar wa kut wa in toobada usmanaysi do dib adhuu wahuun ilahi و اني اني حيل قفكت توسنت اغانا وحكسوسني قلبك ماك قلب والله هوينك اه سيكست دحه تيرامتي و دغالي توسنا باعه الى كودالي باعه ويرك كودالي بيركودا و اني انيغا من المسلمين قوه غنسن إلى وعيد سبحانه أولئك هو تلمع محاصلة حق الوالد كان حق الرب رضو التاج إلى هاي اسكو سوبيبي أولئك دادك الذين وقووا أن تقبلوا أنك أقبلوا أنه أحسن مع عمل كلمتك أقوى أنك أقبضا أي سمية أدونك أماش أسمية وشان وحاران إيه كرهي إيه يا واجب شنط وعقوناك بضان وواجبك يا سنة لما لا صلوه أبا المرأة بس ذلك إلهي جعله راليكي واجباتك يا سنة وأحسن أعمالي لا صلوك أبا المرأة انت كلمة ضافة إلهي سبحانه وتعالى إلهي لأولئك ذلك التلمانة حاصلة الذين واقعوا أن تقبلوا أنك عن أمه أنهم ما عمل كلمتك وقوناك بضان أنه لأي سمية وانا تجاوز ان كتبا فائلنا ان سيئاتي محمان يالكودي ودرور تانو فائلنا في أصحاب الچنة تشنة أصحاب تلك حالة يكو سوناده اي في جولة أصحاب الچنة تتكترى أصحاب الچنة حالة يكون شغن ايان كا أقبالينا ان الكودكي اوانيك بنا انهم دمير كيدا لك حالة وعدهم الله الا الله بلنقى وعد الصدق بلنقى هم الذين بلغات كانوا ايها اليه يعدو الله يغوه اي قال تعالى الى روح يريد ووصل الانسان انسانك واوتر دارا حملت ويقاط أمه يديس كرهن يتكرهن لما تبدو صاحب على الطهر ووضعت ويدة جدوى أم الشي كرهن يتكرهن صاحب على الطهر كرهن يكرهن واللغة تاني بمعنى واحد وأنا لبقرأه وأنا اسم معنى وهم له أركقابي سيوا في ساله ناسك قلتسو ثلاثون شهر وسطا برات حتى إذا بلغ المركب أغاره أشده أذيكيسي وقلقه أجار أربعين سنة فارتاً سنة قال وحوه إلى هذا إنسان كيوه نكسنا ربي يا رب ربي قيديو أوزعني إوافكي أنا شكراً لكي شكريو نعمتك أذيك أن نمعين تادات كوركيك أقولنهم أيضا اللتي نعمدا أن أمت عليك كوركيك أقولنهم أيضا وعلى وارده لبداي دا وارد أقولنهم أيضا نعمدا الدنيا مدى الديني وأن أعملا يا انا نسعى الله وافجي صارحا عمل ونافسك حتى ان ربك واصل كل ما سماي كرتيب توفيق وان رب ودي عملك ترضاه اطران لك تعالى واصلح لي قلبي يا في نيتي ارتدي اني انغى تبت اليك و توبتك الىهيو واني انغى من المسلمين كو هو انسان كبير هذا قرائك بك صفات باسم الذين وعدتك أنت تقبلوا أنك أقبلوا أنه إلهي أنهم حقوة أحسنًا ما أنا الكلمتك أقوة ما رو أن نروح او سمية وهو أن تجاوز أنك ضعفنا عن سيئاتهم هم يالكو في أصحاب الشنة في جملة أصحاب الشنة أصحاب تجنة حال أي كنت جرين جملة هذا وعد الصدق وعدهم الله الله بالنقاضي وعدا الصدق بلنقات الرمع الذي بلنقاتك كانوا أيها يعدون الله يبوه في الدنيا والذي القف ألا قفك قال كيري لي والديه اللي وديس والد قفل لكما أنك الله إنك حنيا أتعدني موحد إي يبوها إذاً أن قد خلق القرون أمضه من قبل أن يحرق القرون والحال نصير السيد والد كويري هو أن يستقفان الله الله يجرقه قد البناء أن يهديه إن أهنونيه قال إليني حال إليه وإليك ورهوغ آمن أي آمن بالبعث والبعث لهم إن وعد الله إِنَّ الْبَلَاقَاتِ سَأُبَلِّغُ قَضَاءَ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ حَقًّا مَنْ تُسَوَّى وَيَأْقُولُونَ هُرَيَّه مَا هَذَا وَرْكَ شَيْءٍ إِذَا مَا هم إِلَّا أَصَادِرُ الْأَوَّلِينَ وَمَذْيُهُ الرَّبَّادِ كَأَيِّ قُرآنٍ مَاهِرٌ وَرَأَيْتَ كَتَكَ صِفَا دَاسِمِ الَّذِينَ وَقَعُوا حَقُّهُمْ كَوَاجِبِ عَلَيْهِمْ كُرْكُدَ كو كو الْقَوْلُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فِي أُمَمٍ فِي وما بحاسو قد خالت تكتري من قبل أيها هرتوب وما بحاسو من الچيني چيني كمدها دي والإنسي سي كمدها دي إنهم وما بحاسو كانوا وحي آها دي خاسرينك وقصاري ولكل ولكل هؤلاء الفريقين لما أستوى قد ماذا فريق هو روتوسنا إيا فريقاً تنبو قلداً ماذا أستوى بَرِئْتُ يَنَا اُسُغْنَادِ مِمَّا مِنْ أَجْلِ مَا عَمَلْتِ دَرْتِ سَيْنَا اُغُسُغْنَادِ عَمِلُوا أَيْسَمَايِ وَلْيُوَفِّيهِمْ وَجَزَاهُمْ ذَلِكَ إِلَيْ رَبِّكَ سَوْفَ يُعْطِيهِمْ لِيُوَفِّيَهُمْ إِنَّهُ أَوْفَى أو بِعَهْدِهِ أُغُ خَالْمَرِي أَعْمَالَهُمْ عَمَلِي الْكُودَ وَالْحَال نُؤُوفِيُهُمْ أَدُومَ لَا يُظْلَمُونَ عَن لُذُمَيْ وَيَوْمَ الْمَالِ يوقر الذين بك لبدغى كفروا غير به ارم نار نار طلد بغى يقال لهم وحي الجري اهبتم اهبتم واتقسيتم ديباتكم معيالكم في حياتكم نرش لي تقسيده حياتي ادو يا اي فليوما ما أنت تجزون وحال لنكو أضال مرنا عذاب الهون إهانة عذاب كده بما كنتم بسبب قونكم أهان شرع هذا هاتين سيبت هذا عذاب لنكو وأضال مرنا تستغيرون إلا دسوة إليسيدا في الأرض بلك الكوركي سيسكو إليسيدا بغير الحق حق العنحارة كي سبتين أدسوة إليسيدا وبما كنتم وبسبب قونكم ahan shibi aba ta seke da hadab in in ihaniya leen kuwa abal marina tafsu kuma fasik min harab samida ilahi wa ina subhanahu wa taala marku no sotil mamay insank barrega ha xembigi is barrega u aha waliki is barrega u aha sifadi say abal kis سفاة دي سا اي عمالك سنوشيغينا الى وحيري سبحانه والذي قف على قفك والذي قف كارا ماخد آيات باننا قف كارا كمي سرد بي مفاصلين تقبل وحي يرهدين وحي آيات وكو عبد الحمان ابن عبد بكر السديق لكن حافظ كو سيدو اي مبضى ان اي يرهدين والضعيف معايا عبد الحمان ابن عبد بكر السديق وإسلامي إسلام ولي سنوى ونكسناتي وخراها وقتيسي من خيار اهل زمانه وقتيسي دك او وان وناكسو كد نجيره marka sa'taradeedaa haishad inta abubakar siddiq dad marka kam maqshay ayatan ku fasira abdurrahman af ayu in kirtu waana sida siya sabka mahaayelay waladi dadka halka ugu timama wadad halwanaa لَغَيْرِ هُوَ شِطْرٌ فَحَادَ آخِرُ سَلُونَ وَقَوْمَاتٌ ضَعِيفٌ وَهَاوِكَس وَالَّذِينَ مَعْلَهُ لَنُوا بِمَعْنَى الَّذِينَ وَعَامُوا حَيْرَ الَّذِي ذُو مِنْ سِيَاقِ الْعُمُوم أَي كَمَن تَأْثِرَ صَاحِبُ الْمَرَاكِ كِتَابُ سَوْسُلْكَ الْأَلْفِيَةَ يُئِرُ سَيَقْهُ كُلٌ أَوْ يَلْشَمُونَ وَقَتَلَ الَّذِي لَا تِفْرُقُ كَأَنَّ الَّذِي مِنْ معني هذا وحو ينقف الله قف كي والكي سد كوير اه والذي قف الله قف قال كوير لوالديه لماذا قلين قف في لكما وان كهنا انه وركينا مرهم قف الله قف كي سوير وخاص وركينا مرهم وركينا كويك وان كهنا انفي وات اب سومالي واه كوتاي وحقفتو او قرصا او قرن كو اكو او وليتو وركو في راهدان وانا سياس ا وركينا والدكي سو يسيا وركونا لليته مدوريو وركينا وي مرحبا وركينا وي والديب سنهيا وركينا والذي قف الله قفكي قال كير لوالديه لبدي سي والد اوف في لكما واين الدب سنهيا ما واحد ايه بهيدان ام اخرجك الى صحرا walaa waalid la wamun min ah oo ilaahi cabsisa ugu yeeray oo bacsiga yabaal marinta ugu diyaar garow ugu yeeray markaas u diyaar yahay marka waalid walaftiis ugu yeeray ilaahi da'adis wala kuna u diidan yahay hada dadka ayad dadkii tilmaamayda qofkaas inada dibiga taa in kale is weerma ata idanani ma wada ii yibo والحال مثل بالقاعده قد خلت القرون اما رأيتك من قبلي اني غرتي قبل الله الله كغار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَلَمَّا وَقَفْ إِلَى رَبِّكَ قَائِلًا إِنِّي حَارٍ إِلَيَّ وَإِلَى كَوْرَهُكَ آمِنٌ هَيَ آمِنٌ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ وَرُبَّه إِلَيْ الصَّبِحِينَ أَلَيْسَ اللَّهِ, الله حَقٌّ وَمِثْلُهُ فَيَقُولُونَ هُوَ مَا دك يورييه بعدليال كي ايثثرييه و قران ما هان وكران ما الى وحي سبحانه اولئك قد بقد صفات باسم بالعدالات لله في علل بهم ايسل بهم مغرغل بهم ادان تل بهم قد صفات باسم كي سير و نكو يورييه كسور اولئك قوه صفات باسم الذين واقوا حق اي قوه جبتي عليهم كركو ذا القول كلمه العذاب لا امل ان من الجنه والناس اجتمعنا ذلك إلى قط بارت الى جهنم اجتمعنا ودادكاس ودادكاس ويلك ودي وانا كوغ ييريه كسور جيده كما حضرتك الى وحي سبحانه في أمام أي في كل أمام امم تشلهه الحاله كجيره اممها سو قد خلقت تي قد خلقت من قبل ان كولت الماما كو اما دهاسو من الجنة من الجنة والإنسي من الجنة إنهم اما كانوا وحيها بين خاصينك وقصاري قوة ربي عاسي والد قد عاسي ولي كل أي ولي الفريقين لنا ناس قوحات نتاستوى كمنا فريقه روح قوصا الرب قد قلت ايه أي والد قد أبار رقع اسو داري بجمع ها يلي اسوحانا لا و لا توصل مصيرنا فريق الكفريه فريق الكفريه اخيره الكفريه اعاص واليدين كانوا اسكو عذاب ما حي له اسكو هو اسكو عمان ما ما جاروا معاصي اسكو قوة المجرمين تانا نارت اسمه لك الدج الميان اي سيد اي خمانت اقوك لدي رياني نارت اقوك لها اسمار الدونا الو الحيني سبحانه أولئك قوة لصوت الماني الذين هوا قوة حق اي قوة يا جبتين عليهم كورك وضع القول الكلمة ده عذاب كا في أمامين أمراك وضعها لكي يكون وماذا هاسو قد خلطتين من قبهم أيغا هرتوب وماذا هاسو من الچيني چينيكا كميدا هذين يوليس إنسيكا إنهم أيهم كانوا وحي هذين خاصرين كواق صاري ولكل أي ولكل هؤلاء الفريقين لما دعا فريق ماذا ستوا كميدا فريق الإيمان بالله واليوم الآخر وبر الوردي فريق رب إيه رسول همي ييه آخره واردكو دعو بارغاء إيه وفريق الكفر بالله واليوم الآخر وعقوق الوالدي فريق ربكو كفري بعثي إيه أبال مريكو كفري واردكو نكو عاسي يي. فلا ماذا فريق متكستوك متأ درجاتك رأسونا درجاتك رأيه مما من أجل ما عمل كي درتيسي رأسونا درجاتك عملو أي قال تعالى إلى وحيري وليوفيهم إلهي إنه كأبال مريد درادت أي وجازاهم ذلك سدعسوا الدرجات أوكل الدوان إلى هكو أبال مريد ليوفيهم إلهي وقفوه وإيضا أو قميسنا موصيه درادت أعمالهم عمليا الكود وليوفيهم إلهي وقفوه درادت أعمالهم عمليا الكود والحال نووفيه هم أدوماد الله يدلمون عن الغلمين ودن بيهو سن شقيسان عن قوفك اللغو أدى المري ايشكو شقيسان اللغة تشري ويوم دو وحيو تعلوكي قدال يو قالوا قدال لكسو قدر يدى يوم دلغو ويوم مالين يو عردو اللذين دطل لبندكا لبن لبن كفروق غيرو بي نار تن الله بندكا نار تن الله بندكا يو له لهم وحيو اللغو انهدتموا تاكسيدين ديواتكم مع عيالكم في حياتكم نرش نتحيدو كو تاكسيدين نرش ادو يا ادو واستمتعكم وكل رايصته بها مع عيالكم ادوكم محلليه مركه اخر لا تبه مجرمينتا ايدنكم ملحدين ما انت وح راحه سببتو ادويده كسو قالتين راحتي ادويده اي كف لا وجود شخصي shaq in in in erinay marti waxa doontaana daawade waxa doontaana dagaysate waxa alla waxa qaftanaantuntii meesha doontaana ku sheegbuudate neftina waa tarjideen laakin bal maanta haday waxiin taraydo خاد التانكر اكلر جيده انكو تال قاشف فاليوم انت كل زونا وخلين كو ابال مارينا عذابهم هو الاهانات عذاب كده عذاب شرفتن كان قاده او ايرن اهانيهه سدا شرع الاسلام كل يهني سته او اني لفوضا باي او اتربي عذاب شرفتن كان قاده لين بما كنتم بالسباب كونكم ahaan sheegi eredu ka faan 78 aad aad ka lahayd ku wadal marinaha taas takbiruura ereyisku wey isidan aanu tiraa isha sharciiga aad ku gaabsata waxa allah ku xalalaya inad fiirido waxa allah ku xalalaya inad degaysato waxa allah ku xalalaya inad xunto maasha allah ku xalalaya in ku shawe gudato inad sharci ku gaabsato waddii debey ما أكبره هذا يصدره شرفتا كاقاتا على نكو عبال مرنة بما كنتم بسبب كوركم أحنشد من سببتي هذا عدب لنكو عبال مرنة فستكبرونا إنه إسوه ينايدا هذا حتى في الأرض ملك كورك إسوه ينايدا بغير الحق يحارف كوسو إذن كواب بهادر كوسو أدسلوه ينايدا إسوه في عمي هذا عقل البدل هذا عرق تبلي هذا نلفك وحكا عركا عاذ سواء اني لم اكن مترينا وبما كنت اهنشب من سببته اعراب انه قوه عضل مرينه تفسط طونه انفاسق من الصميدان عداهين قالت تعالى الهو خيري والذي قف الله قفتي قال كير لوالديه الذي سي وارد اف لكما انبا وان نعا وركينا نعا اتعدال لي وواحد يبلن قايدا ام اخرج قد خلت القرور ومضعتها من قبل أن أهرتها والحال نصاس والكسوير هم المدولة يستقي ثاني الله الله أكبر البناء أي أن يهديه إنوهنونيو قائلين حال إليه وإلى كورهوك أمنهم أي بالبعث والجزارهم إنه وعد لله الله بلنقاته بلنقاته بالبعث والجزار حق ومتصغا فيقولوا حرياك ما هذا واحد شيغيدان ماها الا اصابر الاولين امضي هرغتي قران ماها ورايك عددك تيل ماها اسئله الذين وضدك حق ان كو جلي عليهم كركوده القوم في امم في جمله امم امرا حاله كجيره امها من قم اي جهرت امها سملت شني والإنسان سيجا كمضاء هذين إنهم, إنهم أمضاء هاسوا كانوا وحياء هذين خسرنا كوا قصاري ولكل ولك ولكل هؤلاء الفريقين لبدا كوحو كوحي التأسنين يا كوحوذان قلوحا فريق الإيمان بالله واليوم الآخر وبر الوالدين وفريق الكفر بالله واليوم الآخر وعقوق الوالدين ولكل لبدا فريق نتكستو كم وخا اسوغنا دين درجات درجات ايا اسوغنا دين اسكوميل دگني هي من ما من اجل ما عمل قدرتيس ايا درجاتو اسوغنابه عملو اي سميه وريو وفيهم اي الهي ابو المريو اي وري وجزاهم Aamalahum ameliyel kodayinu uu oofiyo Valhaal na uu oofiyo Hum aaddo madallaha yudolamunu anla thulmeid Oedemdi yusansamim anlubu agel meleid Etcheku shaqe senei lagechereid Wa yahu mammaalim Yuh rabdulladine Tati Allahuban liigai yon Alladine dadki Ke Farooq gailoobay Wa yahu mammaalim Yuh rabdulladine Tati Allahuban liigai Ke Farooq gailoobay Alamnari marta Yuh kaal و تقسيدين و تصوروا بميساتين ضيباتكم و تكون محاولوا بميساتين في حياتكم نلوشي ندهيه تصوروا بميساتين و تقسيدين نلوشي أدوية إبنو و تصوروا بميساتين بهاب ضيبات دي فاليوم ما أنت تجزون وحالين عذاب الهودي اهانة عذاب كده بما كنتم بسبب قونكم اهانشادي عذابتين سببتين لأن قوة عذاب المرينة تستكبرونها إنه بسوء إلى السيدان في الأرض ملك كوركي سيسوء إلى السيدان بغير الحق حق دروا حالتك وبما كنتم اهانشادي عذابتين سببتين عذاب شرفتين كقادة لأن قوة عذاب المرينة تفسقون الفاسق من مئنة سميدان قال تعالى إلى الحديد ويذكر نبك الصوبانة أمدادة um mata da u garhan qa u shek na daga subara aka aadin phir adwara alko nabihud u gar shek um mata idu waqt u shek andara uudigai bil ahqaf lisha mabihida la ahqaf halaqomku kusna yak ayyamankutallah wal ay رسول من بين يديه نبي هود ومن خلفه نبي هود كد الا تعبدوا با لا تعبدوا ورا عبد مره الا الله الله عمان احد كه اعبدننا ايو او دگه نبي هود اني عريض أخاف وحن او حبسنا نبي عليكم كركين اي ان عبدتم غير الله والاله الكيكي سداد اعبده دشينا وحن غبطه عذاب يوم مال العذاب كيس مالك قديم وينن بدل قالوا قالوا وحيره لديك اجيتنا نبي هود ومناطتي لفاظك ان تنغل لي خلد درادك ان الهتنا بما حدافك تعدون أدميبوه ان كنت ضد كمتها من الصدقين تذكرون تشيئا قال النبي هدوه غيري إنما أحكى لماعهن العلم أغانشه بوقت ما تجيئ الحداف وقتك حدافك إمانا أغانشه لأغادا إن دالله. الله الله أكتسو أهضي شكده إذا معهن وأبلقكم أن أقول وحاني نسوي بأرسينا ما الدين كي به الله إلى صدري ولكنني عنيق أراكم وحاني ومن قول من قول قولكو تجلوني چهيني ما سمعينا فلما رأوه عدوكي غير عدمركي أركين عاربا حالا يهمد السودات باي مستقبل عودية ويدي يالكو لحالكو سؤالي يهد قالوا وحيري هدين هذا متكن اسي سوء جد عارب اسي باي عارب وضرور اسي سودات باي وضرور اسي سودات باي عارب كاسو ممتر ما نومة درينة شبا قال تعالي له حيري Baris kebat da problem ahaye baris kebat gay fault la yishumimahe huwa sheiga is by memory adak way ist'ajaltum adak da bisate bi 'adabka rih wa dabay dabay shufiya bi hadida بأمر ربها ربك أمر أصوأ أمري أين كباب بإنه فأصبحوا وحي المقدم غير عاد لا يرى إنا للأركان إلا مساكن من قل يهودي قال تعالى إله حبيل كذلك سيدا غير عاد أن أعبال مرن ويأوكال أن نفسي أعبال مرن القوم قومك قومك المشه من إدمي ليالك إله وإنه سبحانه وتعالى نبي سيوسف عرسينة وخونا قوسا ورسينا ان انبيي دي كوريي وريلي اسن وحق كري. الله كريم صلى عا بله يالو شريف يلي حدانا بالضبط انت اوو بدانو اي دينو شري تيي لوو سارسينا وحا كليتو لوو بيشارينا هو اوكرغاري جيري انبيي قال تعالى الى واذكر نضص وبار ومطباوشك اخا عاد غير الله <سؤال> عليه الله واخا عاد امغا وحد دگنايين سيده ان موشاق احقاف احقاف ما حتر موود وهدي كلها لاويه وا يمر دگنايين قبييل وحي احايهن او وحا وين يامن كنوا هلكاس لوهلاغو لو باجاش واذكر شيخ نا دگاسوبانا اخا عاد فير ادولالكو ادوقت شيخ ان دركو قومه قوم كي سوو دگاي بالاحقاف احقاف حال اي قص والحال اوديغاي قد خلت اي فتقاي annu diru suldiga min bayniga dayn nabi hudka wamixalf nabi hudka gadab nabi hudka horma anbiyaada kuma umbada u dige kadibna kuwa u dige inta badan umbada u diidi jiray sidaas ay u badnaayeen nasriga iyadaa keenay anbiyaada inta raaxaday ayay qaadan jiray ilaahay wuxuuri subhaana wuxuu ugu digay بِأَلَّا تَعْبُدُوا أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا اللَّهَ اللَّهَ مَهَا اللَّه مَرْكَ لَا سُورُهُ إِن كُنَّ عَابُدِينَ إِنِّي أَنَا غَافِ خَافُ وَحَنُبَطَ عَلَيْكُمْ كُرْكِيم إِنْ عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ خَطَّ اللَّه كَيْكِ اسْعُبَدَ كُرْغِينُ وَحَنُبَطَ عَذَابَ يَوْمِ مَارِن عَبَدَ كِيس مَارِن كُعَابِينُ وَيَنَبَطَ أجلتنا من نعطي من النبي هدو لتأفك أنني أتمنى أن أدرتك عن آليتنا إلهيانك يجعل أن نحاول إلنك فأس كأي إلنك فأتنا من العمر بما عذابك تعدني أبنائي بوهي إن كنت أضادك المتحي من, من الصادقين كورونت الشيقة قال النبي هدو الحيري أول شيقة الشوء عن بياد إلهي مقبيا قام انت إنتا الرعضي إنت وحأي إلهي الضمضاء الشيقة اسمه بمبورية نمات تقنية فننكوب على الله عركة ضمطة مانات إلهيه لا أصدق اوهي الانيجا إلهي جاء إيسو جا. جا جا بي بي. إلهي الأشياء هذا يحدث عن الديدان وقال لهذا انتظر إليه الشيئة أما حدث يوقت وإمانة الانيجا الشيئة الذي يريه وقت وإمانة الذي يمشيه إلهي يبقى الطالب فيه نبي المشيك توحن الله أسوء بيه آآ مشيك تو عن بيضا يمترى هذا نساء قال نبيه ذو حبير إنما وحكا لماهن العلم بوقت مجيء العذاب وقتك عذابك إمانا إلا أداد عند الله إلا في سؤال اللي يقع اللي يقع من الشريف العلم بوقت مجيء ما أعدكم به من عذاب الله على كفكم به عند الله عذابك وحا أمني روحيو او عادت الى هيئه او قال نبغه الى هيئه كف كفر لين لدعابيو وقتكم ويمان يا سا سويه هلك قال النبي هود وحير انما وح كلامها العلم او قال بوقت المجيل عذاب الاغادو عند الله التي سوهاه وقول لكم انو وحين سوارسين ما دينك ارسلت بي ليلى صدين الى هي دا يرسل الشك هذه كفريه ربو شريف يالا واعاده ا ولقيني اني غ اراكم محنين اركا قوما طم تقوم تجلوا جهنم السماء لكن واحد غا يكون مؤقتا ذا تهلك رقم اناتك وعدتك ان تبقي جهنم وقفتك ان تبقي فلما راوه عدتك ماكايركي في وبرك حتى عدتك اركني سوا فهمي الى الله سبحانه فلما راوه عدتك مركي اركني عارضاً حالاً ويحمد إسهو قدبي ضرورة ساسسو صب الله رضي مركزنا وقته هو إيا عبار إيا اللبات بضل عيك شرطه إياه أبني بضل عيستي فلما رأوه عدى كي مركي أركان عارضاً حالاً ويحمد إسهو قدبي مستقبله أو ديئته ودعاً كالحالب إسهو قدبي قالوا حيرا دين هذا ميت كان إسهو قدبي وامد إسي صدق بي عارك ومدنون أنهم اضرعينه حيث أنه ضرور فروب نوع شو داك بيه ضرور فروب نوع شو بيه قال تعالى إله الغريب فروب اسكد هاي فروب لغن يشوي ماهه هو وحق إسي صدق بي ما عذاب كيوهه استعجلتم به أدك دكساته استعجلتم به أدك دكساته سوأيه قد له المين فاعتنا بما تقدنا إن كنت من السابقين لا يمكن أن نسأل ذلك هو أصليًا وعدابك آآ وعدابك برس هو كميسي صوت أطبا ما عدابك هو إيه إستعجلتم آدب دكستان به عدابك ريح و الضغين ريح و الضغين الضغين شوفيها بإحجارة عدابك سويا عدابك الأليم عداب لمنشيرك حنوطية ولذلك سأستراد نبي جائم السوبان صلى الله عليه وسلم هذا ضرور أركو hadu arqaan sida soo kale dabay kayraas da soo soobay lebedi ci wakaa ishe ci ah wakaa ishe ci bukhari iyo muslim wahi wariin hadithi haisha wahi tirii rasuul koota wariyay ma'arak asago qosleye oo qosalka dhamaystiray ila dalqadisu muqatamay qosalka gaghahda nabii muqassir inma kana yatabassu وقتما اذا ها غيمه او ريحا قريفه ذلك في وجه نبيكم صلى الله عليه وسلم حدد ضرر ارخو امر دبالين ارخو وجهيسا عفسي لغا دريچ ارسي لغا دريچ ماركاسه waxay tilwaanay rasulka allah الناس اذا راوا الغيب فرح رجاء ان يكون فيه بطر رسولك الاله بدك ماركي ضرر اركا وا فرح ايغو روك سكرجين في وعنك أركام مرأة للمركات أركته وكذلك يجدريني آه وكذلك يجدريني أخيني فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد أدد قوم بالريح وقد رأى قوم, قوم العذاب فقالوا هذا عارض من دلنا دموه رسول الله عليه وسلم ما هذا يقول لك يؤمن كان لك ضحقابك إلهي ما هذا يقول ذات ايها وحوين لوهلاك دبا انت احابكي الكرير هذا وهر سو قوتي سمك ان امن المقام انبي الى اساس لوه انبي الى اله يذكر راعي و ضد اله وين حقوبتي سان امنك هلكي سان امنك عبص ضيال الليله <سؤال> مجرمين ترى و ضد درن بان كريم درن بمقام هل <سؤال> ادامك الله <سؤال> <سؤال> عليه وسلم حديث كمسلم دغيش مركعك عبر إلا أنه على, على التعاقات دعا أنه يكون دعا يسايد اللهم يمنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به مجرد صلى الله عليه وسلم إلا هو حق وديسا دغيش خير كيدا خير كواحك بحسوغا إيا خير كاللالصوات ديرك إلا هو حق وديسا دغيش شر إيا الشرطك و لاحكي لتها إيا الله صدر الدونك مؤمنك و عب صدك كل شيء آيات أسديبان و أعشر ليلة و أمارك إنتاناك حلينينا واذكرنا نفسه وما تعالى وشيء أخاها الدين تلعب والألخاء نبيهود وما تعالى وما تعالى وشيء وقته وشيء وذلك أعطيق قومه وقوم كيسى ماش اقافي راه حار يكون سوق ما يك والحال اي ادغي قد خلت من بين يديه نبيودكه ومن خلفه نبيودكيد الله تعبد بالله تعبد والله احرم هنا اعبدني ساسو ودغي الله تعبد بالله تعبد ها اعبدني الا الله الله وحده ساسو ودغي إنني أنا أخاف عليكم كوركي موحنوك بقى أي إن عددت مغيره حدث الله قيكيس عبده عداب يومي ما لن عداب كيبانين كيبانين كيبانين بقى ما لنكو عظيم ويرن بغلوها مالبت قيامها قالوا عيرهدين جئتنا ما نعطينا نبي هودو ما نعطينا وما وحد نعطينا لتأفكنا إنك نجل لحيدة دراءات عن آلهتنا الهيال كنا فاتنا مولا بما عذابك تعدنا ادنى بهذا إن كنت هضافك متى من الصادقين كورون تشيغا قالنا بهدو حويري إنما وقت لماهم العلم أغاد أي بوقت مجيء العذاب اللي أغاده إن الله يلبتي السؤال هذه وأبلغكم و حاميل سو غارسينا انوغو قو ما دينكي ورسلتو عار بي ليلى سو ديري ولكنني انيغا اراكم حاملين اركا قوما قومنته قم كتهجنون التشيهن مما صمينا فلم اراه عدت في مركبه كاين غير عارض عاليه مدي سو غدبي مدي سو دات بايك مستقبل اديته وديالكو حال كل سو اديها قالو حي لهاديك ها دا متكني سو و الضروري سوت باي عارف كان سوم مديرنا ما ما ترانا ربنا صباح قال تعالى له بل اسبدا الرب لي شوفي ما هم. هو كان سيصود باي ما عذاب فيه استعجلت به اجدد ستك ريح ضنين باي شوفي احديده عذاب عذاب كسويه عذابك اليم الملم شركه حنوتيا باي شاص تو دمر كل شيء عمل ربها الله سبحانه وتعالى علم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد